يطيب لأسرة تسديلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة مكرمة أن تقدم لكم الدرف الثالث بعد المئة الأولى لشرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشمسطي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصيح رحمه الله تعالى ولا تبزئ العوراء والعجفاء والعرجاء إلى قوله ويتولاها رشدها أو يركب مسلما ويشهدها نسأل الله تعالى أن يفعل بما نسمع والآن مع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارث على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسماعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المصنيف رحمه الله تعالى ولا تجبئ العوراء والعشراء والعرجاء والهتماء والكزاء والمريضة والعباء بل, بل البسراء خلقا قال رحمه الله ولا تجبئ العوراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جنة من المتائل والأحكام التي تتعلق بالأرشية والهدي ونحو هنال للدماء الواجبة حيث ابتدى بهذه الجملة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه البهينة من السلامة من العيوب فإذا أوجب الله على المكلب ذبحها فينبغي أن تكون سالمة من العيوب ونصر رحمه الله على هذه الأحكام وهي التي تسمى أحكام عيوب الأرشية نصر عليها في الأرشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان العيوب التي تؤثر في الأرشية ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طام خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضافي العوراء الضينوا عورها والعرجاء الضين ظنعها والمريضة البين مرضها والكثيرة وفي رواية من خبيرة التي لا تنقي فبين عليه الصراك والسلام ما ينبغي أن تكون عليه البهينة من السلامة من العيوب سواء كانت من الغلم أو كانت من الفقر أو كانت من لا بد من أن تكون سالمة من هذه العيوب الأربعة ولما نقص عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع نبه على ما هو أولى من العيوب التي هي عشد وذلك أنه حينما بينا أن العراء لا يجوز أن يضحى بها فمن باب أولى العلياء وكذلك لما نقص على أن العرداء لا يضحى بها من باب أولى أن تكون مشغولا وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه العيوب وفصلوا فيها فقسمت إلى قسمين القسم الأول عيوب منصوص عليها وهي العيوب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المذكور وعيوب نقيسة وملحقة بالمنصوص عليها وهذا النوع النقيس والملحق أن يكون قياسه من باب أولاء كالعمياء الشلاء مشهولة وإن يكون قياسه عند تساوي العلة فيه لمعنى أن يكون العين متحدا من جهة تأثيره في اللحم أو تأثيره في القيمة على اختلاف الليل العلماء في بيان تحقيق المناطف هذا النظر أما بالنسبة لقوله رحمه الله أنه لا تجوز الأرخية بالعوراء والعور المراد به ذهاب النور البصر في إحدى العينين وأصل العور في أغة عرب النقص ولما نقص بصر البهيمة وكذلك الإنسان وصف بذلك وعما كونه لا يبزع أن يضحها بالقضحية إذا كانت عوراء فذلك هو منصوص قوله عليه الصلاة والسلام العوراء تبين عورها والشال إما أن يذهب إذا كانت عوراء إما أن يذهب نور العين بالكلية وإما أن يكون نور العين, العين موجودا ولكنه بشكل ضعيف فإن ذهب نور العين في الكلية لا تبصر البتة ويعرف ذلك بطريقة كأن يربط طربة عينها المبصرة وتترك لكثير فإن لم تسر وخبط في مشيها أو امتنعت وتوقف الدل ذلك على أنها لا تبصر بعينها فإذا كانت قد ذهب بصرها في إحدى العينين فإنه لا يجفي وأن يضحى بها لكن العلماء رحمه الله قسموا العراء إلى قسمين القسم الأول ما كان فيه العين قائمة والقسم الثاني ما كان تلف العين ظاهرا عليها أما الذي تكون فيه العين قائمة فإنك ترى إذا ترى البهينة تنظر إلى البهينة فترى كأنها مغفرة وهي العين التي تسمى بالقائمة أي قائمة هو موجودة فإذا نضرت إليها لا تستطيع أن تقول إنها عوراء أو إنها قد ذهبت صرها فهذا النوع بعض العلماء يقول إذا كانت العين قائمة فإنه يجوز أن يضحى بها لأن قيام العين لا يمنع من الانتفاء من أكل العين فأن المنع من التضحية من العوراء أنه لا ينتفع بالعيد وذلك عند صدخها وأكلها فإنه يكون نقصانا في سلقتها ونقصان في الانتفاع بها وقال بعض العلماء إنما أثر هذا العيد لكونها إذا كانت عوراء لم تستطع أن ترعا كأخواتها فأضر ذلك برأيها وطعامها ومن ثم تستضر في لحنها وأيما كان فإن الشكم في عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها يدل دلالة واضحة على أن الذهينة إذا كانت لا تبصر بإحدى العينين أنه لا يجزئ أن يضحى بها سواء كانت عينها موجودة أو كانت غير موجودة فإن قوله البين عورها البين من الغيان يقال بان الشيء إلى التضح ومنه قولهم دام الصبح إذا اتضح وبدى ظوءه فقوله البين عورها أي التي يكون العور فيها مؤثرا والمراد بذلك وجوده حقيقة ومفهوم قوله البين عورها أنها إذا كانت تبثر نوع إبقاء ولو كان غريحا أنه يجوز أن يضحى بها لأن المراد بالعور ذهاب الظفر وهذا هو المقصود من قول البين عورها سواء كانت العين موجودة أو كانت غير موجودة <تصفيق> المثالة الثانية إذا قلنا بأن العوراء لا يجد أن يضحها بها فما حكم العنياء جمهور أهل العلم رحمه الله أن العنياء لا يجد أن يضحها بها وذلك لأن العين مما يستطاب ويؤكد فهي ناقصة لعضو من أعضائها ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن العوراء لذهاب إحدى لذهاب جزء هذا العضو ومن باب الأولى إذا ذهبت الكلية وقال الظاهرية الحكم يختص بالعوراء والعنياء يجد أن يضحى بها وهو قول مرجوح فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى فلما قال لنا إن العوراء لا يجوز أن يضحى بها وهو صريح قوله في الحديث الصحيح فإن هذا يذل دلالة واضحة على أن ذهاب البطر بالكلية يعتبر عيبا موجبا لعدم جواز التضحيم المسألة التالية إذا كان بها بياض إذا كان بالعين بياض فهي قائمة وموجودة ولكن بها بياض يشينها وتارث يضعف بطرها فهل يجوز أن يضحى بهذا النوع من, من البهائن أو لا للعلماء تبطين في ذلك فقالوا إذا كان البيار قد غط البقر حتى لا أذهبه لم يجد أن يضحى بها وإن كان البقر باقيا ولو كان ضعيفا جاز أن يضحى بها المسألة الرابعة إذا كانت الشيار لا تبصروا جليت ولكن تبصر بالنهار والعشاء فإذا كانت على هذا الرجل هل يجوز أن يضحى بها أولا الصحيح أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل فإنه يجوز أن يضحى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء بطيب وهو قوله فإذا كان. نقص البخر ليس ببين بمعنى أنه موجود في النهار وليس بموجود في الليل فلا يؤثر ومما يجد على أنه إذا كانت تفسر بالنهار ولا تفسر بالليل أنه يجوز ويضحى أن بها أن الناظر في العلة بحال حال حياتها إلا هو لضعف أكلها وضرعها ومعلوم أن الرعي يكون بالنهار ولا يكون بالليل فأصلحت العلة ضعيفة عن التأكيد وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحها بالشاة إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المنع بالبيان وإذا كانت الشاة تبصر بالنهار فإن عورها وذهاب بصلها ليس لبين المواضح فافتقد القيد المعتبر للحكم بالمن نعم والناشره قال بعض العلماء في الادراء انه مما يستطاب في النحن يعني أن هذا العضو وهو العين يستطاب في النحن وكان كان الناس ربما اكرموا بيثه باعطائه العين اكراما له واجلال وربما خصه باللسان على عادات تختلف بحسب اختلاف احوال الناس واذمنتهم فقالوا إن العور يذهب هذا المقصود بعد ذبح الشاش وبعد ذبح نحر الإبل ونحر ذلك فقالوا إنه يعتبر عيضاً مؤثراً بأنه نقص في اللحم ونقص في الانتفاع فكان مؤثراً وموجداً لعدم جواز الترفية بهذا النوع من البهان والعجفاء قوله عليه الصلاة والسلام العجفاء والعجفاء المراد بها الهزيرة وهي كبيرة السن وقد جاء قيدها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الكثيرة التي لا تنقي والمراد بذلك أنها خبر سنها ووهن عظمها حتى ذهب المخ الذي في عظامها والمخ الذي في العظم مما يصطط وله فوائد وكانوا يستحبونه في الأكل فكأنه ذهاب لمادة العضو ولذلك قالوا إن هذا يعتبر نقطانا في الخلقة ونقطانا في المادة التي أصد لأن المقصود من ذبحها أكلها المقصود من ذبح الأصحية أن تؤكل فإذا ذهب مقرع وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه المنفع فإنه يؤثر ذلك في إجزائها ثانيا أنها إذا كانت كبيرة ولا مخ فيها أن لحنها لا يستطر وذلك أن الكبيرة لتغير لحنها مع الكبر وحينئذ تكون في هذه الحالة قد ذهب المقصود من ذفشها من استطابة عقلها وانتفاع ناسدها بعد ذفش وقوله ولا الكبيرة أو في الواوية الكثيرة التي لا تنقي ألا الشاك أو البقرة أو الناقة تكون هزيلة بأسباب فتارق يكون هزالها بالكباب فحينئذ لا إشكال وقد ورد النص عن رسول الله عز وجل لكونها لا تجدي وتارق يكون هزيلة بسبب المرض كأن تصاب بمرض ثم تبعث وتصير هزيلة لا مرخفية وهذه لا إشكال لأنه اجتمع فيها علتان العلة الأولى المرض والعلة الثانية ذهابوا مخها ونقيوا عظامها والحالة الثالثة أن تكون هزيلة الخلقة فإذا كان هزالها من أجل الخلقة أنها منذ أن وجدت وهي في الخلقة ضعيفة الجسم هزيلا ولكنها ضيبة اللحم فنذهب طائفة من العلماء أن هذا الهزال لا يؤثر أنه إذا كانت هزيلا وكان هزالها وبعثها خلقة بمعنى أنها تطعم ولها المرعى ولكنها لا تتبع على الأكل كثيرا فهي هزيلة في خلقتها فقالوا إنها إن هذا الهزان لا يؤثر ويجوز أن يضحها بمثلها وتارثا يكون الهزان بسبب الجوع وبسبب قلة الأكل والمرعى كما يقع ذلك في التي تكون شديدة على الماله فقال بعض العلماء إذا كانت هذيلة بسبب الجوع جزى أن تذبح وجزى أن يضحى بها وذلك لأن هذا الهذان لا يؤثر في نقي عظامها صغير أنه في بعض الأحيان يبعده وقد ينقصه ولكنه ليس نافعا عن ذا ولا عن كبر فيعتبر غير مؤثر ولا موجد بعدم الإذاء والعرجاء قوله عليه الصلاة والسلام والعرجاء وقوله رحمه الله العرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام ولا أرضى على الله في الأضاحي وذكر منها العرجاء البين ظلعها يعني أرجها والعرض انقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون خفيحا حتى لربما لا يستطيع الإنسان تمييزه إلا بدقة النظر هذا لا يؤثر وجها واحدا عند العلماء إذا كان بها عرض خفيف فإن هذا العرض لا يؤثر القسم الثاني أن يكون عرضها قويا ومؤثرا وواضحا بينا أشيئا لا يخلو من أشوال فتارة أن يكون ملازما لها كان يكون خلقة أو كثرة منها, منها يدفع أصبح تعرض بعد كثلها أو لدفع أصبح تعرض بعد كثلها ونحب ذلك فإن أصبح ملازما لها فإنه يؤثر وعما إذا كان عارضا يزول بزوال علته فإنه لا يؤثر ولا ينجب مثله المنح لاحظ قال بعض العلماء لا يضحى بها حال العرض لأنها ناقصة وقت الأرشي والعرض قال العلماء منع منه لعلتين الأولى أنه يمنع الشاتة من اللحوق بصور حباتها عند الرعي فيقوثها الرعي وتأتي على آخر الرعي حتى لا تصيب للقليل فيؤثر في طيل لحنها وهي مقصودة من أجل أكلها وقال بعض العلماء بل لأن العقوة قد انتقف وهو اليد أو الرجل سيكون بتنبيها من الشرق على أن كل نقص في الخلقة أنه يجبنا هذا بالنسبة للعرض العرض تارة أن يكون كما ذكرنا في الخلقة وتارة أن يكون عن مرض كما لو كانت مشروطة اليد فيها ضعيفة اليد أو ضعيفة الريف فأصلحت تعرض عند سيرها كل ذلك يعتبر مؤثرا إذا أخرها وبانى عند المضر إليها أنها أرجعنان والهدماء قول العرجاء فيه تبديه وعلى أنها إذا كانت معاقة فأن تكون مثلا كلها يديها مشلولة مشلولة اليدين أو مشلولة اليد من باب أولى وأحرام لأنه إذا كان العرج وهو نقصان العبر وليس بذهاب إلا هو كله فإنه من باب أولى إذا كانت مشلولة اليد كامنة أو كانت مشلولة الذكر فإنها لا تجي ولا يصح أن يضحي بها أثناء والهتماء واله التي ذهبت ثناياها وفيها وجهاني بالعلماء قال بعض العلماء ذهبت سناياها لم تستطيع أن تأكل حصوى حباثها وأثر ذلك أيضا في ذحنها فهو عيب ونقص أيضا في عضو لأن الأثنان من أعضاء الذينة وأجزائها فذهابها يعتبر مؤثرا وموتبا للمن وقال بعض العلماء إن ان هذا الثنايا لا يمنع من ضعها وان كسائها ثم إن هذا النقص للعضو فان هذا الضبع لا يكسر وقال المذهل لا واثر لانه ليس بنقصان له آآ له تاثير على طيب اللحن كغيره من العيوب التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا و صح حظير واحد من آن العلم رحمه الله أنه يجوز أن يضحى بها وفي النفس من هذا القول شيء فالأولى والأحوص أنه لا يفعل ذلك إلا إذ اضطر إليه نعم والجداء الجداء هي التي جفت ضرعها يبس ضرعها عن خليف أو عن لبن فإن هذه <تصفيق> التي لا تحذف لا تحذف وجف ضرعها ويبس قد انتقق من حضرها قالوا لم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بالعرجاء والعمياء وذلك كله نقصان في الخلقة نفهم من هذا أن كل نقص لعضل من أعضاء البهينة يوجب المنع من التضحية والإجزاء والمريضة فقوله رحمه الله المريضة كان الأولى أن يقدم المريضة لأنه منصوص عليها عن على الجداء وعن الهتماء وذلك أن الإجناع قائم على أن المريضة البين مرضها لا تجدي والمرض يكون على أحوال تارث يكون على ظاهر البهينة وتارث يكون في باطن البهينة فأما ما كان من المرض على ظاهر البهينة فتارث يكون بعلامة بينة لا مجال للشكدية كالجرباء فإذا كان الشاق جرباء او كانت الناقل جرباء او كانت البقرة جرباء لم يجز ان يضحى بها لانها مريضة بينة المرض وانت ايبارة اي تزن ولانه لا يؤمن من الضرب عند اكل لحنها ولذلك قالوا انه لا يجز ان يضحى بمذر هذه لان مرضها بين وابس وتارث أن يكون بيان مرضها في داخلها وتارث أن يكون مرضها بفصول أمارات تدل على وجود فساد في, في صحتي البهينة وذلك بقول أهل الخبرة الذين لهم معرفة بالبهائن فإذا قالوا إن بها مرضا وهذا المرض مؤثر فإنه حينئذ لا يجب أن يضحى بها أما لو قالوا هذا شيء عارف وهو شيء بسيط ولا يؤثر كما لو أصيبت بس في بطل وهذا الاستطلاق يقول عن الخبرة لأنها أكلت نوعا من الطعام سرعان ما تعود إلى طبيعتها ولا يؤثد فهذا ليس مثله موجبا للمنع من الإزاء وعليف المرض إذا كان ظاهرا بينا كالجرة ونحله من الغدد المفسدة لللحم التي إذا, إذا ذكيت البهينة خاصة إلى ذكية البهيمة ظهر فيها الخراج والغدد الواضحة التي تؤثر في لحمها أو يرى الأطباء أنها مؤثرة في اللحم فإنه لا يجزئ مثلها وفي بعض الأحيان يكون مرض البهيمة تارية إلى من يأكل لحمها ولذلك نهى رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن التغشية بالمريض أن بين مرضها لما في ذلك من أذية الناس في صحتهم وهذا يدل على عناية الإسلام في مدأ ورعايته بالصحة وأن هذا مما يجين المسلم على طاعة الله عز وجل ويقويه على مرضات الله لأنه إذا سقم ونير لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى ربما منع لا لم يستطع القيامة بذريضة الله بالصلاة ونحنها من الطاعات ولذلك منع من التغشية من التغشية بالمريضة الزي مرضها لما فيه من أذية البدن بأهل لحمها ومقصود الشرق إنما هو الإشتان إلى الناس الذي ساءت إليهنا والعضباء المرض يقسم أيضا عند بعض العلماء إلى قسمين القسم الأول المرض الملازم المصاحب والقسم الثاني المرض العارض الذي يمكن أن تشهى منه البهيمة إذا مضت مدة أو فترة محدودة أو معينة يحددها آه الخبرة جرت العادة بقدرة الله جل جل وعلا تشفى في مدينة فأما إذا كان المرض ملازما فلا إشكاء ولا يجب أن يضحها بمثل هذا النوم وأما إذا كان المرض عارضا فقال بعض العلماء ينتظر إلى أن تشفى ولا يجب أن يضحه مرضها وأما إذا كان وقال بعض العلماء يجوز أن يضحها بها أثناء المرض وبعد المرض لأن هذا المرض ليس يبين بمعنى أنه مؤثر كأثيرا بينا في البهيمة والصحيح أنه ينتظر إلى شفائها وطيبها نعم والعوضاء إذا ذهب قرن البهيمة فإنه يقول طائفة منها العلم لا يضحى بها فلا يضحى بالعضاء التي ذهب قرنها وأكثر قرنها وذلك لأنه نقص في عضو من أعضائها وقال بعض آل العلم إنه يجوز أن يضحى بمقطوعة القرن ولا حرج في ذلك ومنهم من حده بالثلث فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير ومنهم من حده بأكثر القرن إذا ذهب أكثر القرن فإنه يعسر وأما ما دون ذلك فإنه لا يؤثر وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه أمره الصحابة أن يستشرفوا العين والأذن والقرب صلوات الله وسلام عليه قال هذا أصد أجل على أنه إذا ذهب القرب أو أكثر القرب أنه لا يجب أن يضح هذا مثله بل البكراء خلقة بل البكراء خلقة وهي مقطوعة الذنب فإذا الأبسر هو المقطوع وذلك كان الكفار بالجاهلية يذمونه عليه الصلاة والسلام فقالت إحزاء نسائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبسر قالوا على أنه مقطوع لا ذبهية وقيل مفتوع بصبعه عن, عن دين قومه أنهم قطع عن دين قومه فكأنهم بسروا وخرج عنهم كما يقال الصابق من قولهم صدأ إذا خرج ولما قالت ذلك قال الله عز وجل إن الآمئة هو الأبتر رب الله عز وجل ما ذكروه من المقص والعيد والبتر يعتبر القطع في الشيء قال بعض العلماء لا تبزي عن مقطوعة مقطوعة إذا كانت مقطوعة الزنب لا يذبع أن يضحى بها وكذلك إذا كان, كان, كان الكبش مقطوعة الإليا فهي جزء أن يضحى به وذلك لأنه نقص في من أ... نقص العضو من أعبائه والإليا تؤكل ويصطاب أكلها ويمتفع به وقد تكون شهاء وذواء وتحصل فيها من المناظع ما لا يقفل قالوا فإذا قطعت الإليا أو قطعت أرها فإن هذا يعتبر عيبا مؤثرا وموجبا للحكم بعدم الإجزاء ولأن هذا القطع يؤثر في البهينة إذا أخرجت وأضلت وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف أن البكراء تنقسم إلى قسمين إن كانت بكراء خلقة إن هذا لا يؤثر وأما إذا كانت قطع منها بالقص بعد وجود ذلك في سلقتها فإنه يعتبر حيبا مؤثرا وهذا التفطيل على أنها تجذي هو الأقوى والأصح والجناء وأما الجناء فيلقي قرون لها والن... والبهيمة الجناء أو الشاف الجناء لجزء يضحن بها لأنها خلقة قد ذهب قرنها فليست كالتي يقطع أو يقطع منها القرن بعد وجوده فضرق العلماء رحمه الله بأن كونه خلقة أنها وجدت خلقة بهذه الطريقة وبين كونها قطع منها ذلك قيس على هذه المسألة إذا وجدت الشعاد لا أذن لها فقال بعض العلماء إذا كانت بدون أذن جزاً يضحى بها وهي الصمعاء فقال يجزاً يضحى بها كالجماء فإن هذا القرض عندهم إذا قص أكثره لا يجلي وأما إذا كان خلقة غير موجود لأنه يجلي قالوا فكذلك بالنسبة للأذن إذا قطع أكثرها أو قطع كلها أثر وأما إذا وجدت خلقة أو كانت خلقة صمعاء لا أذن لها فإنه يدلعا يضحى بها وخصي غير مجبور وخصي غير مجبور وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكفتين أم لحين أقرمين موضوعين وقال العلماء إن الوجاء يطيب اللحن فإذا كان خصيا فإن هذا مما يزيد اللحم طيبا ومن هنا يقول العلماء نقصان الخلقة ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون نقصان أن يكون نقصانا مؤثرا في الخلقة كما ذكرنا في العوراء والعرجاء ونخلها فهذا يعتبر عيبا في أبواب الفقر يشمل ذلك باب الأرشي ويشمل باب البيوع فلو باعه دابة ولم يخبره أنها أرجاء فلما ركبها تدين عرجها جاز له أن يرد الدابة ويعتبر عيبا مؤثرا وأما إذا كان قلنا إما أن يكون العيب نقصانا مؤثرا وإما أن يكون كمالا يكون النقص والعيب كمالا فهو بظاهر نقص من الخلقة لكنه كمالا فيها كالخصاء في الخصراء يعتبر والوجاء يعتبر مطيبا للنحن فحينئذ هو هبط من وجه لكنه كمال من وجه آخر فلا يعتبر موجبا للفساد والمنع في باب الأرشي ولكنه قد يمنع ويوجد المنع في بيع الأرطاء في باب البيع وذلك لأنه قد يستفاد من إنجابه ونسله وكذلك أيضا يعتبر أيضا بالنسبة للبهينة إذا ديعت على أجل الانتفاع بالفحل للضرار ثم تبين أنه موجوء فإنه حينئذ يجوز له أم يرد المذلعة ويضطب البيعة ويستخف نعم وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النفس وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النفس هذا حد بعض العلماء بعضهم يحب بالثلث وأتر عن جناحه الله قوله وقوله أيضا فقال الأكثر لأنه إذا جاوز النصر فكأن الشيء قد ذهب لأن أكثر الشيء ككله أكثر الشيء غالبا ينزل منزلة الكل فأغلب الشيء وأكثره غالبا ينزل منزلة الكل فقال إذا قطع أكثر القرن وأكثر الأذن فإن ذلك كقطع الأذن كلها يقول رحمه الله والسنة نحر الإبير قائمة معقولة يدها المسرى لما فرض رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالعيوب كأنه قد هيع لك الذهين التي يجوز أن يرحى بها وكأنها سائلا يسأل إذا سمكنت من الألحية وكانت سليمة من هذه العيوب التي ذكرت فما هي السنة وما هو هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذفح والنحن هناك طريقتان توجد في التذكير الشرعية إذا كان الحيوان مستأنثا الحيوان ينقصن إلى قسمين إما أن يكون مستأنثا وإما أن يكون متواششا فأما الحيوان المستأنث فكالإبل والبقر والغنم والطيور إذا أنسكتها والدجاج الداجل هذه الحيوانات التي أنسكتها لها تذكية معينة وهناك نوع ثاني من التذكية الشرعية للحيوان الذي لا تقدر على إنساكه وأحل الله لك أكل لحمه كالطير في الهواء وكذلك أيضا الوعر والضبي والغزار والجين ونحرها من صيد البر فهذا النوع من الحيوانات له تذكية ثانية اصطلح اهل العلم على تسمية الاول بالمستعنس لانه يعمس ذك وتعنس به ولذلك ترى الشاكدة جئتة البحراء تكون في يدك وفي متناول يده واما بالنسبة للطير في الهواء ليس بمتناول في يدك في متناول يدك فقالوا الذي تتمكن منه وفي متناول يدك هذا يصنى بالحيوان المستعنس وله الحكم الخاص في التركيه واما الحيوان الذي لا تستطيع إنسانك إلا بالغلبة وبالشيلة وبالمغافطة والقهر وهو الصيد فله تدكية خاصة فمن سماحة الشرق ويسره أنه إذا كان الحيوان الصيدة ناشرا عنه أن ترميه بالسلاح في أي موضع من بدنه وتعقره فإذا أقرته وأهلفته بهذه الضمية أو بهذه الطلقة من سلاحه فانه حين اذا يكون حلالا لك قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل وقال له عدي الله اني اصيد بالكلب المعلم وبالكلب غير المعلم وبهذه البدات فما يحل لي فقال صلى الله عليه وسلم ما فتك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما فتك المعلم ما ذكرت اسم الله عليه باكل فجعلنا الصيد ربصا وسنتكلم إن شاء الله على مباعث ومسائد الصيد وكيفية التدكية بهذا النوع الذي رخص الشرع فيه في باب الصيد وأحكام الصيد لكننا سنتكلم هنا على كيفية هذه النبي في في الحيوان المستأنث الذي يضحي به الإنسان من الإبن والبقر والغنم فالحيوان المستأنث من هذه الثلاثة الأنواع الإبن والبقر والغنم تنقسم سذكيته الشرعية إلى قسمه فإما أن تذكيه بالنحر وإما أن تذكيه بالدبش فأما النحر فهو أن تطعن البعيرة في الوهدة وهي الخاصة التي بأثر عرق الخفرة التي بأثر عند التقائه بالصدر فتجفع للخفرة ثمونها الوهدة هذه تسمى في اللغة الوهدة فتطعن بالسذكين أو الخنجر أو نحره من السلاح الخاز الذي ينهر الدم تضع في هذا الموضع وتحرف السكين هذا يسمى نحر يسمى نحر وأما الزبش لأنه يكون بإرجاء الذهينة على طريقة معينة ثم يذبحها الإنسان <تصفيق> وذلك بإنهار ذنها بإنجهة غنقها ربعا يكون ذلك بفري الوجين والحرقوم والنريء بفري النريء والحرقوم النريء والحرقوم وأحد الوجين العطين الذين هنا في الرقبة فالأول يسمى نحر والثاني يسمى ذنب فأما بالنسبة للإبل فتنحر ولا تنبح الإبل السنة فيها أن تنحر ولا تنبح فلا يوجع البخير والبخير يذبحه كل الشعاد. هذا ليس من السنة ولا من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن فعنا عزة وذلك لأنه إنهار جمع ذكي بسم الله أزوجد فيجيه وأما بالنسبة للشعات فإنها تذبح ولا تنحق فليس في الشعات موضعا من نحق وإنما هي من جلس ما يذبح وليس من جنس ما ينحق أما البقر ففيه الموضع يمكن أن ينحق ويمكن أن يذبح وكل من قال جمع من العلماء رحمه الله وكل جائد من جاء ندحا وناخا وايا ما كان فقادر رحمه الله والسنه ان تنحر الابل قائمه فاذا قلنا إن الابل تنحر فنحر الابل تكون على حالتين الحاله الاولى ان تكون قائمه والحاله الثانيه ان تكون باركه فاما اذا كان كان الانسان تدكيتها ذكاة شرعية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكريمة فإنه يبعثها قائمة ويعقل يدها اليسرى يعقل يدها اليسرى وثم بعد ذلك يطعن في وهدتها وينحرها حتى تسقط ولذلك قال الله في الإذن فإذا وجبت جنوبها أي فقطت واتقرت على الأرض يقال وجد الشيء إذا فقط يقال وجب الشارف إذا فقط ومنه قول أبي الله عنه والمغرب إذا وجبت أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوءها فالمقصود أن الله عز وجل قال فإذا وجبت جنوبها فجعل البدن وهي قبل من جنس لا ينحر وجعل أن ينحر وهو قائم ولذلك قال المسلم فاسمنا أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تبكية الإبل نحوها قائمة مر عبد الله بن عمر الصحابي الزليل رضي الله عنه وعلى أبيه مر على رجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا عنده ناقة وهو يريد أن يذكيها باركا جالتا فقال رضي الله عنه وأرضاه ابعثها قائمة سمة نبيك صلى الله عليه وسلم ابعثها قائمة لينحرها وهي قائمة فإن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة نحر الإيد للقائمة نعقولة يدها اليسرى أي تعقل يدها اليسرى ولا تكون مفلوتا وهذا يدخل بعد راقبنا فيه شكمة لأن الشرائم القلب في الجهة اليسرى أقوى ولما يكون تعقل اليد اليسرى يكون ضغط الدم عند النحر أقوى فهو إخراج للدم الحاسد بصورة أبلغ ولذلك حرم الله الميتة لأن الدم يشدس فيها فيكون فيها من الأضرار المفاسد والله به عليم ولكن ينهار الدم هذا فيه حكمة عظيمة ولذلك قال صلى, صلى الله عليه وسلم ما أنها ردده فكأنه نهل جائب فقال ما أنها ردد أي أجراء وعلى هذا قال إنه تعقل يدها اليسرى لمكان هذه الحكمة قال رحمه الله قائمة معطلة يده اليسرى معه فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل الحنق والصدر فيطعنها في الوهدة كما ذكرنا لأن هذا يصنى بالنحر يطعن يقول يسمى الله عز يكبر ثم يطعن في الوهدة ويني ما هو فيه من نسكه إذا كان دمًا واجبًا عليه في النسك غير ذلك من الزماء احرص الواجبة عليه ويطعنها في الوهدة بالحربة ليس حكم خارصًا بالحربة وإنما هو يصمد كل شفره حتى لو أخذ حجرا مذببا مثنما كسكين ويقوم مقام السكين وطعن فيه لأنه يدديه وهكذا لو أخذ حديدة وشحذها فإنه يدديه وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عاحشة رضي الله عنها هل من المدية ثم قال الشبيهة بحجر المرابب ذلك السكين فسواء فعنب سكين أو خنجر أو حتى حجر لأن ثلث في حديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها بها تسل وهو الجبل المعروف غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فعدت ذئب على غنمها فصحت بالناس فأدرقوه قد بقر رطن الشعاد فقامت إلى حجل فكثرت ونكث الشعاد فدل هذا على فوائد أخذها العلماء رحمه الله الفائدة الأولى أنه يجبئ وأن يضحى بكل شيء له مار من المنفوذ وتأثير بالقطع من كل محدد لا يخص ذلك الحديث فلا نقول إنه لا يستحى السذكية إلا بالسكاكين لن ممكن أن يكون تبهية بالحجر المتنب لكن لا يجوز أن يذكي بالعرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا السن إلا, العو... إلا السن فإنه مدي الحدشة فقال إنه إلا السن واستثناه وقوله مدي الحدشة فأنه من باب المخالفة لأهل الكتاب وعلى هذا إن حديثة دم على جواد التذكية لكل ما يقطع ويقري وأيضا فيه فوائد منها جواز تذكية المرأة وأن هذا يذفي على خلاف ما يعتقده بعض الجهال اليوم من أن المرأة لا تذبح ولا تنحم وأن البهينة إذا ذكحت المرأة فإنها ميتة وهذا كله هو العياذ بالله من بقايا الجاهلية ومن فعل ذلك أو اعتقده به بقايا الجاهلية صلى الله عليه وسلم والعافية فالمرأة كالرجل في هذا في حكم الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا الشاج وأحلها لهم وفيه فائدة ثالثة وهي التي تسمى في الشياة المستعارة وشياة المستعارة تكون البهينة في آخر رمق أن تصدمها سيارة أو تسقط من مكان عاد فتدركها قبل أن تموت وهي في آخر رمق تردر ثم تنهر دمها فقال بعض العلماء إذا كانت في آخر رمق فإن هذه التذكية لا تذكي لأن حياة المستعارة القاعد عندهم أن الحياة المستعارة كالعدل والصبر في هذا أن نفسها فلتت لسبب الضربة الموجبة لتحريم أكلها لأن إذا ضربت السيارة فهي في حكم متردية وإذا فقطت من على جبل فأدركتها وإن يترفض قالوا إنها متردية وعلى هذا قال إن هنا يجب ولكن هذا الحديث قد يقول قولا بأنه يجزء أن يؤكل مثل هذا لأن الذئب بقر بطن الشاس وإذا بقر بطن هذا الغالب أنها لا تعيش وإن كان بعض العلماء يقولوا يمكن أن ترد لها معه وتعيش وهذا يقع في الآدميين ويقع في وأيما كانها المسألة مجتملة تفرعت عليها المسألة المعاصرة في زمانها وهي التي تسمى بموت الدماء فإنها حياة مستعارة فنظرا لوجود الحركة اللا،, اللا إرادية نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المستعارة عند إنساذ المقاتل ووجود الدلائل على إقدام على الموت أنها تأخذ حكم حياة المستقرة وتوضيح ذلك أن الشاكة لما بقى رجب بطنها فهي ميتة ميتة فلما جاءت تلكية في المرأة جاءت وكأن الشهاد نفسها مستلثة فهذا الذي فيه من الحركة إما أن تقول نفسهم مستقرة فتنزل المعدوم منتلة في الموجود وإما أن تقول نفسهم غير مستقرة فالذكاء لا ضياء فلما أعمل الذكاء ورآها مهمة ومعتذرة أعمل الحركة وأبقى الحياة المستعارة مؤثرة وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال من العلماء المعاصرين إن موت الدمر ليس بموت وهذا هو الصحيح كما بيناه غير مرة وأنه هو الأصل والأدلة تقوي هذا وعليه فإن الحياة المستقرة تكون حياة ثابتة ما كان الذي بعامل هذا الاستطاة أضية التذكي أنها تكون بكل محدد وينهر الدم أنا ظاهر سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح غيرها ويجنج عكتها ويذبح غيرها يعني غير الإبل يذبح الذقر ويذبح القنب فكأنه يرى أن السنة لا تنحر الآذة لا تنحر البقر ويرى أن البقر السنة فيه الدبش وهذا يختار جمع من العلماء وال thrillsyma البقر يوجد السنة فيه النحر وتجوز فيه يجوز فيه الدبش والصحيح أنه يوجد فيه الأمراض يجوز فيه الدبش ويجوز فيه النحر نعم ويجوز عكسها ويجوز عكسها فلو نعم فلو أنه ذبح نحر البقرة بدل أن يذبح فإن هذا العفق يجلي ولو ذبح البعيرة بدل أن ينحر فإن هذا يجلي نعم